أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن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 كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مدّدناها وألقينا فيها رواسي وأبتن فيها وأبتن فيها من كل زوج بهي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنبا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 بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خرقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد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 ما يبدل الغول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزنفت الجنة للمتقين غير بعيد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 ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن ما شد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونموت نحن نحيي ونموت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عن مسراع ذلك حشر علينا يسير يوم تشطق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فأذكر بالقرآن من يخاف وعين